قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه من قبل فأسرع يوسف في نفسه ولم يبديه لهم قال أنتم شر ما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 إنا نراك من المحسنين قال معاذا الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالم فَلَمَّسْتَ يَأْسُ مِنْهُ خَلَصُ نَدِيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوْسُفَ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 ارجعوا إلى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سولت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا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 قَالُوا تَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوبَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يا بني اذهب فتش تسو يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا تياسوا من روح الله الا القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الْضُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَتِ مُزْجَاتٍ فَأُوفِي لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا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 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَلَّاهِ لَقَدَ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قَالَ أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِن كنا <تصفيق> خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُ مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ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 خَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ من الْبَدُوِ مِنْ بَعْدِ أَنَّزَغَ أن الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ مِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ